وكذلك اعثرنا عليه ليعلموا ان وحد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بني عليه بنيانا ربهم أَلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ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 فلا تمار فيهم إلا مراءا واضحا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِنِينَ وَادْعُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمَعْ مَا لَهُم مِّن